وقد قاربت الصحف أن تطوى فمكثر محسن سابق بالخيرات ومقتصد تساوت حسناته مع سيئاته ومفرط خائب خاسر فاته خير كثير وهو لا يدري نسأل الله عز وجل أن لا يجعل فينا ومننا ومن بيننا مثل هذا أسأل الله عز وجل أن يتقبل ما مضى وأن يرزقنا الإخلاص فيما بقي وأحسن الله عزاءكم في مغادرة رمضان ونسأله جل وعلا أن يرزقنا رمضان أعواما مديدة وأن يعيده علينا ونحن في أمن وأمان في بلدنا هذا والمسلمون آمنون في أوطانهم الموضوع يتحدث عن ليلة القدر ورأيت أن أتحدث مع ليلة القدر عن أمر هام جدا هو رديف لها لا يستغني مسلم عنه خاصة وأننا لن ندرك جمعة أخرى في رمضان إلا هذه ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم من بر. فوضع قدمه فقال آمين ثم وضع قدمه فقال آمين ثم وضع أو رفع قدمه فقال آمين والحديث تعرفونه ولا يخفى عن من هو مثلكم ومما أمن عليه صلى الله عليه وسلم أو ما أمن عليه صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال يا محمد رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال فقلت آمين ثم قال يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده ولم صلي عليك قل آمين قال فقلت آمين ثم قال يا محمد رغم عنفه من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين فقال آمين وحسرتاه على عبد دخل عليه ثلاثون يوما من أيام الفضل والعتق من النيران والمغفرة من الرحمن ومضاعفة الحسنات ونزول الملائكة وتلاوة القرآن والصيام والقيام ثم يأتي يوم العيد وليس اسمه مع الذين غفر لهم وحسرته على عبد عاش مع الناس دهرا وقد غفر لهم جميعا إلا هو وحسرتاه على عبد تحرك جسده قائما ساجدا وليس له من صلاته إلا السهر والتعب وحسرتاه على عبد ضمئه نهارا وجاع نهارا وقام صائما ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وحسرتاه على عبد لا تعرفه الملائكة ولا تسمع صوته إلا في رمضان وسمعت صوته بالمعاصي ولم تسمع صوته بالطاعات سمعت صوته بذكر الشيطان ولم تسمع صوته بذكر الرحمن أي عبد بائس هذا يدخل عليه شهر كامل من الطاعات ثم يغادر ولم يغفر له أي بؤس وشقاء يعيش فيه هذا المسكين حين تنزل الملائكة في ليلة القدر وهي الليلة, الليلة التي ينتظرها جميع الناس في الشهر هذا فيغفر للناس جميعا ثم تطوى الصحف في فجر ليلة القدر وليس اسمه مع الذين غفر لهم وحسرته أي حياة يريد أن يعيش وأي أيام, وأي أيام يريد أن يمضي هذا المسكين الذي ما عرف لماذا خلقه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه في هذه في هذا الحديث وفي ذاك الحديث وفي ذاك الحديث ولا يزال لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر هذه الأمة بمحبة الله المغفرة وبمحبة الله للتوبة على عبده يا ابن آدم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 يدخل رمضان ويخرج ولم يغفر له وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سماوات والأرض وعدة للمتقين بقيت من رمضان بقية وهي بقية خير لمن أراد أن يغتنمها لمن شعر أنه قد فرط فيما مضى أبشر بما بقى أو بما بقي فإن كنت صادقا في ندمك فاغتنمها اغتنم ما بقي يغفر لك ما قد سلف فإنما الأعمال بالخواتيم استجربوا مغفرة الله فإن مغفرة الله ورحمة الله قريب من المحسنين استجربوا استنزلوا غفران الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم استنزلوا الغفران بالاستغفار وكثرة الاستغفار يقول الشيطان وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فيجيبه الله وعزتي وجل ولا أزال أغفر لهم ما دعموا يستغفروني استغفر الله واطلب الغفران فإن البائس وأعيد نفسي وإياكم أن يكون فينا ومنا بائس إن البائس من خرج عنه رمضان ولم يغفر له ولم يطلب الغفران ولو طلب الغفران بصدق لغفر الله له لكنه آثر الشهوات والإعراض والإصرار على المعاصي ولدي شيء يستجلب به غفران الله فهل أنتم منصتون مصبح رجل شهد بدرا شهد معركة بدرا ولما تكلم المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض عائشة رضي الله عنها كان مصطح من الذين تكلموا في عائشة ورموها بالبهتان ظلما وزورا وقد برأها الله من فوق سبع سماوات مصطح كان أبو بكر والد عائشة ينفق عليها يطعمه ويسقيه ويكسيه ويؤويه هو وأمه فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح أبدا وأن لا يعفو عنه ولا يغفر له تكلم في ابنته وطعن في عرضها وهي بريئة وهو ينفق عليه يحسن إليه فيقابل الإحسان بالإساءة والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه وألا يعفو عنه؟ فنزلت الآية ولا يأتى أول الفضل منكم والسعة والسعة. ولا يأتر الفضل منكم ما السعى أن يؤتوا أولي القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن من أسباب استنزال الغفران العفو عمن ظلمنا واعفوا عن من ظلمك ستكون شديدة على النفس وليست بالهينة ولكن نتيجتها عظيمة الغفران ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى وحبوا أن يغفر الله لي فعفى عن مصطح وأجرى له من الحسنات ما كان يجريها له من قبل. اللهم انزل غفرانك ورضوانك علينا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك حدهك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد فلأن الله يعلم أن هذا العبد مسكين وهذا العبد ضعيف قد يفوتهم من الخير الكثير شرع له ليلة إن أدركها قائما مستغفراً، تائبا غفرنا هذه ليلة القدر. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتمسها الناس في الوتر من الليالي العشر وتعود الناس في هذه الأرض المباركة على ليلة سابع والعشرين ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وليلة القدر تبدأ من بعد صلاة المغرب حين يفطر الناس وليس كما يعتقد الناس أن ليلة القدر فقط في القيام إنما ليلة القدر عند غروب الشمس ودخول الليل جاءت ليلة القدر ماذا يفعل المسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها في كل أنواع الاجتهاد فالصيام فالقيام اجتهاد وذكر الله اجتهاد والصدقة اجتهاد وصلة الأرحام اجتهاد والإحسان للناس ولو بالابتسام اجتهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتهاد النفقة على العيال ابتغاء وجه الله اجتهاد إيقاظ الأهل لهذه الليلة ولقيامها اجتهاد فالمسلم يجتهد في ليلة القدر في الأعمال الصالحة جميعا ما لا يجتهد في غيرها كذلك حفظك الله سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أنا أدركت ليلة القدر ماذا أصنع ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفوون تحب العفو، فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني وليس لليلة القدر أذكار خاصة كما يصنع بعض الناس أو طقوس خاصة كما يصنع بعض الناس من الاجتماع وتوزيع المصاحف على بعضهم في الحلقة وكل واحد يقرأ شيء وإن كان هذا الأمر فعل بزمن الصحابة فقد كان عبد الله بن مسعود يجمع الناس على القرآن لكن لا تخصص ليلة القدر فيه فيكون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان إنما اجتهد أنت اجتهد أنت في قراءة القرآن واجتهد في بقية الأعمال الصالحة وعليك بتعب واعلم يا من لم تجد وقتا للقيام بسبب ظروفك أن التابعين كانوا يرون إدراك صلاة العشاء مع الإمام في ليلة القدر حظ من ليلة القدر نصيب منها يقول سعيد بن المسيب من أدرك صلاة العشاء مع الإمام في ليلة القدر كان له حظ منها قال عبد الله بن مسعود عباس من صلى بعد العشاء أربعاً كتب من الذين يبيتون لربهم سجدا وقِياماً ولكن يا أخي لكن من أراد الجنة وأراد الوصول إلى الله عز وجل بصدق اجتهد في عبادة الله عز وجل وشمر عن ساعديه وأقبل على الله فاغتنموها بالاستغفار واغتنموها بالأذكار أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من المرحومين وأن لا يجعلنا فيها من المحرومين يقول عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم أو قال لا يحرم خيرها إلا محروم فنعود بالله أن يكون فينا ومننا محروماً من ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم تقبل منا ما مضى. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. وأنت القوي ونحن الضعفاء. تقبل منا ما مضى واغفر لنا تقصيرنا فيه وأعن على ما بقي وارزقنا الاجتهاد فيه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمتك وسكينتك على المسلمين اللهم أنزل رحمتك وسكينتك على المسلمين اللهم أنزل رحمتك وسكينتك على المسلمين اللهم احق دماء إخواننا المسلمين اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين اللهم آوي مشردهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم آمنهم في أوطانهم وأبدل خوفهم أمنا إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين يا من وسعت رحمته كل شيء إليك نشكو حالهم يا من وسعت رحمته كل شيء إليك نشكو أحوالهم إنهم إخواننا يا كريم فاللهم أذهب البأس عنهم وأمنهم في أوطانهم وأوي مشردهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم واكسعاريهم واسقضم آنهم وأوي مشردهم يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء احفظ لنا أولاة أمورنا وشيوخنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم اللهم البطانة صالحة ناصحة إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين